بني زينب إلي إلي حتى أوصيك بوصايا فإني راحلة أوصتها بوصايا خاصة ثم قالت لها بني أوصيك إذا اخاك الحسن وحيد الفريد وقد عزم على ملاقات القام فقبل في صدره فانه موضع حوافر الخيول وشمي في نحره فانه موضع السيوف يا زينايب وددت أن أضمك إلى صدري ولكنك تعلمين ما بصدري يا زينايب والله مشتاقة أضمت يا بعد عمري ليش ما تضميها؟ لا اسمع السبب لكن العذو الملعون بالعصر هشم صدري وعذري ما فيلك بالج يا زيانة بعيني وعذري شنو العذو من المسمار ما أقدر أسولف لج من المسمار يا زيان عندي وصيان قربيلي يا نور العين وصيان عندي ولازم تحفظيها يا بنت زيان ليوم العاشر محرام عام واحد اذا عزم المظلوم من يطلع الى الكفر اسمع اذا عزم المظلوم قبلي قلبه نحرى للقلب بسهم يشوف يا مرياز يا ناب يتربع على صدره ويهبور من حرب السيف يا فرج لتف عصبلوعا يا زيانة بسهم المثلث هو بالاصل مسماري شوف التشابه يا زيانة بسهم المثلث هو بالاصل مسماري ومن خيام اجتشب النار اصلها من حرق داري بعد يا غيور ايه والله وخمارك من جفوفك وانا من بابي خماري وقيد اللي على السجاءات اصلا قيد حامل جاء